لو كان فيهما آلهة, فيه آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما عم يصفون فسبحان الله رب العرش عما